بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين قلنا بالأمس أنه نضيف إلى الروايات التي كان المقرر أن نبحثها مما قد يسدل بها على صحة بيع الفضولي نضيف إليها رواية خامسة والسبب في هذه الإضافة أن هذه الرواية يبدو لي فعلا إلا أن تناقشوني ما تبحثوا مع ذلك يبدو لي فعلا أنها تام الدلالة ورغم أنها من الروايات التي أصر السيد الخوي رحمه الله على عدم تمامية دلالتها عليكم السلام وبعكس الروايات التي أصر على تمامية دلالتها ونحن لم نقبلها نحن لم نقبل من الروايات الماضية إلا من هذا ما محمد بن قيس ولدتباعها ابن بغير اذني والبقية رفضناها اما سندان او دلالتان وهذه الرواية تم سندان ويبدو انها قوية دلالتان والرواية هي ما ذكرها الشيخ الأنصاري اتفاقا في المكاسب ما قد كلمة يؤيد وارد في, في تعبيره وفي ظاهر العرارة ما مورد إشكال على هذه الرواية فلا أعلم هل هو مقصوده تأييد أو مقصوده استدلال لا أعلم إجمالا لا كما السائل كمؤيد وإما كاستدلال والرواية واردة في المجلد الثامن عشر حسب طبعة آل البيت محمد بن الحسن في إسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي هذا إسناده في منتهى درجات الصحة والاعتبار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ثوبا ولم يشترط على صاحبه شيئا يعني ما خلى لنفس الخيار انه اذا ما اريد ارجعه خيار ما كان اكو بينهما فكرهه بعدين ما اراد خو يريد يفسخ ما يقدر واعتبر انه لم يشترط على صاحبه شيء ثم رده على صاحبه فابى ان يقيله لا قال معنى او, أو فابى ان يقبله الماضي. إلا بوضيع، وقيل لك بوضيع يعني بنقص في القيمة. قال عليه السلام لا يصلح له أن يأخره بوضيع. قل لا يصلح ظاهره أنه ما يجوز. لأن الإطالة معناه التفاصح. صح وما لا حق الخيار بس يقيلك وأنت يستقيلك وأنت تقبل معناه الفسخ فإذا صار إذا رقع الفسخ يرجع كل المبلغ ما لك حق أن تأخذ ما لا حق أن يأخذ وضيعك لا يصل لا يصلح له أن يأخذه بوضيعك فإن جهل فأخذه ما ملكفتئ له الحكم الشرعي اخذ ف باعه بأكثر من ثمانين. رد على صاحبه الأول ما زاد. إذا باع بأكثر من ثمانين، الزيادة إلى الزيادة إلى ذلك، لأنه لأنه على التفاسخ ما كان صفر. الزيادة إلى ذلك. خب هذا أول ما يخطر على البال. كما خطر على بال الشيخ الانصاري رحمه الله أنه هذا بفضول صار لأن ذاك أخذه وباعه بأكثر باعه هذا أخذه ما كان صحيح ولازال في ملك ذاك المشتري الأول وباعه بأكثر في الزيادة إلى يقضينا. هذا ما يخطر بالبال وطبعا ذا كما من يرى أنه رح يحصلهم منفعة لابد ينفذ بعد فهذا في ظاهر الحال يدخل في بحثنا يعني هذا في ظاهر الحال دليل على صحة بيق الفضول ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير مثله هذا في الثاني هم. صحيح هم ينتهي إلى أبي عمير عن حمات الحذبي كذلك الصدوق هم يعني على المشايخ الثلاثه كلهم رأوا هذا الحديث الصدوق هم عن حماد إلا أنه ترك قوله قوله ولم يشترط على, على صاف شيئا فكرهه ذكر السيد الخوي الفتاة السيد الخوي رحمه الله الى نكتة هالنكتة نكتة لطيفة جليلة الفتاة اليها السيد الخوي وهي انه يقول لو سلمنا دلالة هذه الرواية على صحة بيع هاي به الامتياز لو سلمنا لنا على سفر الفضولي بيها امتياز لطيف وهاي النكته خوش بول يقول آه انه هذه الروايه وارده في اردى انحاء بيع الفضولي فلو كان هذا الفضولي بيع الفضولي هذا الذي هو من أرض أنفع الفطولي صحيحان ونافدا بالإجازة فما عدوه بطريق أولى ذلك لأنه يقص. السيد الخوي طبعا أنا ما أريد أن أذكر النكتة هنا أذكر هالكلمة هنا أو لا أجلها السيد الخوي ماشي وفقا مسجد الشيخ الأبصار وهو أنه مقسم عن فضول إلى أقسام أولا لو باع الفضول للمالك لو باع الفضول للمالك بعدين ثانياً او ثالثاً يذكر انه لو باع لنفسه فيقول بيعه لنفسه هذا ارذ من بيعه للمالك يقول هذه الروايه صريحه في انه باعه لنفسه لان لو كان هذا داخل في بيع الفضولي هذا معناه أنه باعه لنفسه لأن هذا الثوب حينما استرجعه أقاله بتخيل أن هذا آي الأقال جائز إذن ملكه أقاله فأعتقد أنه ملك الثوب فحينما باعه باعه لنفسه هذا واضح لكن مثلا رواية محمد بن التيس وليدتي باعها ابني بغير اذني السهاد باين كان بايع بايع الى ابي ثم هو يبلع الثمان او بايع لنفسه من احتمالين لكن هذا واضح في انه باعه لنفسه لأنه أقال صاحبه قبل استقالته فاعتقد أنه صار فباعه لنفسه فهذا أرد أن فضولي إن صح هذا فما أداه وهو أنه باع لمالكه بطريقه أولى طبعا ما أدي كنت ملتفتين لا حينما أنا بدأت بحر بالبحث أنا ما مشيت على هذا المش يعني أنا لم أفرق بين ما لو يبي لو أنه يبيعه للمالك أو أنه يبيعه من دون أن ينوي هل للمالك أو أو إله يبيع صعب اللي يصير المالك يصير أنا لم أفرق بينهما بطريقة مشي في البحر اللي كان ملتفت منكم الى طريقة المشي انا ما قسمت التقسيم وما بيانت هذا الشيء من جهة انه ليس له هنا لا يعلم لا هارمو ارضى يعلم الفضولي بعد الفضولي عادة يعلم أنه ليس له. الم... هنا يعتقد انه لا يعتقد هذا ارضى يصير هذا حينما يعتقد أنه له فحتماً ما على نفسه هذا الأذى. أما ذاك ذاك الفضول المتعارف ذاك لو كان يعلم أنه ليس له ويبيع لنفسه هذا أذى. ها يبيع لنفسه إذا فار يبيع لنفسه بعد ما ما هرقو الأصحاب بين هذا وهذا أن يتخيل أنه لنفسه وضاع. او رغم انه يبلع لنفسي بس ذكر روايه ما معلوم انه باقها نفسي اصل انه باقها نفسي ما معلوم بينما هذا واضح انه باقها لنفسي على كل حال في انا في مشي ما فرقت هالشكل وانما ادخرت الفرع الاتي ان شاء الله ادخرت فقط لما إذا باعه لنفسه أما ما قبل ذلك ما فرقت بين أن يبيع للمالك أو يبيع من دون أن يقصد المالك ولا يقصد نفسه ما فرقت بينهما وإنما قلت إذا أكو مشكلة المشكلة هي في أنه يقصد نفسه هذه مشكلة جديدة رح نبحثها إن شاء الله هذا الشيء لكم مش قالوا كل حالة هنا فهذه نقطة لطيفة الفتاة اليها أرسي بعد ذلك يقول أننا اصلا لا نقبل دلالة الروايه وعند نقطتان في رفض الدلاله ثم بعد ذلك يستظهر معنى اخر غير ما خطر على بال الشيخ الانصاري رحمه الله اذا ذاك هم نحس بفتح فالاشكال يعني يصير عند ثلاث اشكالات عند ابوالا اشكالات على الاستدلال بهذه الروايه وبعدين عند تفسير الرواية مستظهر تفسيرا فإن كان هذا التفسير ان جعلناه شيئا مستقلا عن الإشكالين الأولين ها بهم رح نصد إشكال الثالث أما الإشكالان يقول الإشكال الأول هذا يقول ما معنى قوله عليه السلام فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من من ثمنه رد على صاحبه الأول مادد إن جهل شنو عجابه سرق في باب الفضول الجهل اتشرط معه ولا أحد افتمل على هذا الشرط ال الفضولي إن كان جاهلا أو عالم صح هذا كان جاهلا لأنه تخيل أن هذا المال له بتخيل أن الإقالة صحيحة كانت هذا جاهل لكن الجهل ليس, الجهل ليس شرطا في صحة بيع الفضول إن كان صحيحا العالم هم الذي يعلم أنه يعمل فضولتهم حنبيعه صحيح ما معنى ان جهل إذن هذا قرينه يقول هذا قرينة أن المسألة لم تكن مسألة فضولي وإنما مسألة أخرى كنت حصا نشوف شو هذا إشكاله الأول إشكاله الثاني يقول ما معنى قولي عليه الصلاة والسلام رد على صاحبه الاول مازار ليش الشكل الاول رد على صاحبه الاول مازار يجب ان يعضيه كله مو تبين هذا باقي في ملكي انا الذي بل استقلت انا الذي طلبت الاقاله انا الذي طلبت الاقاله كل كل كل ينضم ياه وياخذ مني الثمن الاول الثمن الاول كن رجع لياه وهذا يعطيني مو انه رد على صاحبه ماذا هذا شنو معنى؟ ليش رد على صاحبي ماذا يعني حينما اخذ مني ب قال انطاني فلوس ها انطاني فلوس ناقص انطاني ذاك يكون سجع مني وهذا كله كل الدنيا مو انه يعطيني مازاد هذا اشكاله الثاني وعليه فوقه كيف نفسر الروايه هنا يبدا السيد الخوئي رحمه الله بتفسير الروايه أنا ما ادري إذا هذا تفسير نتيجة هالإشكالين يعني حتى يريد لا يريد هالإشكالان يبدأ بتفسير أو لا مستقل لم يستطر هذا التفسير ما ادري يعني العبارة من هالناحية عبارة التملح ما واضحة إنه هو ماذا يحصل هل يريد أن نتيجة هالتفسيرين هل نتيجة هالإشكالين حينما نرى أنه يريد إشكالات على الإمام عليه الصلاة والسلام وهو طبعا الإمام علىه أجل من يريد عليه إشكال فنفهم أن الرواية تفسير آخر هالشكل أو لا أصلا مستقلا عند استظهار هذا التفسير إذا فرضناه مستقل لم عنده استظهار هذا التفسير إذن راح يسير لث إشكالات الحقيقة إشكالان وهذا وإذا لا فإشكالان التفسير الذي يقوله السيد الخوئي هذا يقول أصلا البيع لم يكن فضوليا هذا بيع بإجازة من الطريف يقول بيع باجازه وإن كان المجيز هو ما ملتفت إلى الإجازة ما يقول هذا بيع باجازه باجازه بالملازمة صح هو ما كان ملتفت إلى هذا يعني أنا المستقيل أنا المستقيل اللي المشتري الاول للطب كنت غافل عن هالمرازمه لكن على كل حال انا اجست وذلك لانهم لانني حينما ما اجيت وأستقاليت بعدين لو, لو يقول لي ترى راح انا ابيعها باغلى من ما بعت عليك ها اقول ايش راح اقول لو لو قال يا شيخ ترى راح ابيعها باغلى طب راح اقول له يا مش عارف انا انا ده الصقيل انت مش يصير لك صار لك ايش قد ما تذم يع غير اشكل اقول يقول السيد خويا هذا في الحقيقة هذا المقيل الذي قالني في الحقيقة اخذ مني شيء اذن وان كنت انا غافلا انا ما ملتفت الى انني ناطي اذن لانني اعتقد اني استقلت بعض صوري انا شي من هلبا من لا مو من باب اني اجازت لكن يقول هذا على كل حال النوع اجازتي فاذا خرج البيع اصلا عن كونه فضوليا بإجازة كان وإذا كان بإجازة البقية يرجع لي بإجازة با البقية يرجع لي فالإمام الإنسان قال رجع للزيادة به من هالبا رجع للزيادة ما جباليش اهنان ما يقول السيد الخوة انه خوب نفس الاشكال الثاني اللي اورده على الشيخ الانصاري عليهم يرد وهو انه خوب باجرسي باجرسي اذا كن يمضيني هذا كله وياخذ مني المبلغ اللي اولا امضاني نفس الاشكال اللي ارد الاشكال الثاني من الاشكالين الذين أوردهما على الشيخ الأنصاري عليهم وارك فهم هم كن يقول أنه لماذا الإمام قال أعطيه زيادة بينما إهنان من يصير يشرح زيادة يقول طبيعي قال أعطيه الزيادة لأن قصة من أول نعطيني أخو يقول أعطي زيادة أجب إذا كان الجواب هذا أخو هذا الجواب يبطل إشكالك الثاني من إشكاليك على السيد الخوي بس شنون صاير أنا ما أريد أنتوا طالعوا الكتاب ودققوا شوفوا أنه لكم في التوجيه لكلامه أولى اهنانه تقول خو طبيعي قال الامام قال انضي السيادة لان قسم منه قبل الناطي هذا هم القسم الاخر خب شيخ الانصاري هناك هم راح يقول لك قسم منه قبل الناطي هذا هم إن اذا هناك تقول كن يرجع لي نطاه وينضي ذاك كامل خو اهنان انت كن يرجع لي نطاه لماذا هكذا رتب المطلب انا ما على يا خالد أما قوله رحمه الله أن هذا الإذن الضمني هذا إذن انا أنا حينما استقلته فأقالني ظنًا أذنت له لأنه يبيع بيش ما يريد عجب هذا إذن ضمني أنا ما أجل. كيف هذا صار إذن ديني؟ طبعاً أقول بيش ما تريد بيع لكن هذا ليس إذنًا ليس إذنًا من قبل المالك بما هو مالك أنا إنما أقول بيع بيش ما تريد لاني أعتقد أني مو مالك وإنما هذا الذي أقالني مالك أقول لبيع بجوة رجل بعد البعض أنا شو غصني بيع قشرة أبعاف بيع أنا صح إذنون بس إذنون لست آذنا بما هو مالك اتفاقا الكل أظن متفقون على في فرعا آخر غير فرعنا بس أذكرك نقضى على هذا من باع شيئا ثم ملك فرع رح نبحث إن شاء الله بالمستقبل من باع شيئا ثم ملك هل بمجرد أن ملك ينفذ بيعه الأول؟ هذه مسألة بيعته شيئا فضوليا بعدين ملكته بإرث بشرائن أي شيء من الأشكال بهبتين بمجرد أن ملكته بيعي الأول ينفذ هذه مسألة طبعا كلهم يقولون له بمجرد أن ملكته بيعه الأول لا ينفذ إنما نعم بعدما ملكته صير من حقي أن أجيس بيعي الأول بعت شيئا بعدين إن أنا ملكته فأنا أجيس بيعي الأول حتى ينفذ هذا الصحب أما أنه ينفذ ابتداءا أن ما ينفذ ليش ما ينفذ ليش ما ينفذ طبعا أكون أصخاص قدرس يستدل بي على عدم النفوذ رواياته ولا تواجب البيع قبل أن تستجيبه هذا ألم يخصنا ما يخصنا عنه ما ينفوذ على القاعد ما ينفوذ على القاعدة ما ينفوذ لأنني حين ما بعته ما بعته بما, بما, بما أني مالك بما أني مالك ما بعته ولهذا ما ينفوذ يرى الاجازه كن أنا أجيز مرة أخرى بما أني مالك ما بعط خب إن كان هناك لأني ما بعط بما أني مالك فما ينفد هنا في بحثنا نقول هو ما أجاز بما أنه مالك فما ينفد صح هو إجاغة ظنية موجودة لكن هالإجارة ظنية ما أجاز بما أنه مالك فما ينفد فاستوهره الثاني غير صحيح وإشكاله الذي الإشكال الثاني مالته الذي أورده على الشيخ الانصاري غير وارد كما شرحنا يبقى فقط الإشكال الأول وهو أنه ليش الإمام قال فان جاهل إن الجاهل ليس عطمي نفوذ بيت الفضولي بيع الفضولين غلنا بفضوليه وصحتيه وفضول وتأثير الإجازة المتأخرة حتى لو كان عالمًا وغالباً الفضول عالم، قلنا ما اتفق أن ليس عالم، غالباً الفضول المألوف عالم. هذا إشكالهم الأول. هذا إشكالهم أنا أظن والله العالم أظن النجوى بواب. جواب أنه هذا كأنما السيد الخوي رحمه الله حمل قوله فإن جهلا على الشرط يعني يقول, يقول الإمام ليش اشترط أنه إن جهلا حتى لو كان عالما هذا فضولي بعد في حين اني ما افهم من كلمة ان جهلا الشرط فان ما افهم من كلمة جهلا ان الامام دا يبين وضر هذا الشخص ان هذا الشخص باعتبار كان جاهل فباعا هل مقتل لاعتبار كان جاهل وتخيل انه صار ما لفباعا ما قد يغلل ما أكرمه هذا دايل دايل كانس الإمام عذرا لهذا الشخص، وعليه فيبدو لي فعلا هم فكروا بأكثر أنا ما أفكر بأكثر. أدرأيكم نقاش في هذا البيان حتى غدا نجزم وننتقل إلى الفروع الأخرى يبدو لي أن هذه الرواية طامة الدلالة الفروع الأخرى هم بعنوان فروع خل. أطرحها حتى ينفتح أمامكم باب المقالعه تستطيعوا أن تطالعوا طبعا البحث خلاص يعني أنا ما راح ما راح أبحث وإنما فقط أطرحها حتى تستطيعوا أن تطالعوا أولا حتى الآن لم نكن قد فرضنا منعا من قبل المالك منعا أوليا يعني هذا الفضول ما أجعل المالك يقول إياك أن تصرف فضولي وتبيع مالي منع مسبق ما كان يكون فلو وجد منع مسبق هل هذا يسبب الوطلان كما يقال في الرد في الرد اللاحة يقولون يجيب الوطلان المنع المسبق يسبب الوطلان هذا فرع والفرع الثاني لو باع لنفسه الاصحاب يعلوا هذا الفرع في مقابل الفرع الأول يعني قبلا كانوا يقصدون القسم الأول لو باع لمالكه أنا ما سويت الشكل أنا قلت لو باع لو باع سواء لمالكه أو من دون أن يسمي المالك فلا يسمي نفسه الآن الفرع الجديد أنه لو باع لنفسه بقيد أنه لنفسه هل يبطل؟ لأنه لنفسه لنفسه خميان مرح يمشي فيبطل أو لا هذا اللي سماه سرخه أردى عن خائل فضولي هذا الفرع الثاني هم يحتاج إلى بحث طالعوا نفس المسألة في اليوم اللي طالعوا ودفقوا بيشوفوا أن هذه الأشكالات واردة على السرق أو لا وثم هذا الفرقان إنشاء